امسك في ايدي وخدني من ضعفي الديل ارحمني واصنع لي اهات نفسي في طريق عارف اني مش هكون إلا حبيبك وسط همي بانطرح قدام صليبك عارف اني مش هكون إلا حبيبك واجي وانا كل خجل امسك في طوبك شايف عيونك اتفان امشي في طريقك onis arts nõi kõ Surdaas willemadio.... S ROH Student sa ru basically itiendoni vägaurund s father 무�kl Behavior ni ei longu ning toldi غامد اكون امين عند الصليب ما لي غير حبك وشوقك وان في ايد تحنيني و يان رجاء اني حبيبك والمح وسرتي واسمي من مش من في إيباك ينسفيني وخدني من طعب الدين يرحمني واسمعلي أهار نفسي وشيل خدني معا بحبك انت اغلى في الوجود ادبح ما انت اللي انت ما في الوجود ادبح ما شئت koni min dafitin hamuwas mali wa hatiswishil koni ma'a fi tariq wa kan lilmasir ana aref et ta kun agen.